بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبحا، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشميد أفلا يعلم وحفر ما في القمور وحفر ما في السدور إن ربهم بهم يوم